إنما عليها وفي, وفي سبيل الله مین السبيل فريضة من الله والله مین امکی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 لا اله لكم ليرضوكم والله ورسوله حق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين الم يعلموا انه من يحاد الله ورسولا فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم 117. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئه بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون 118. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب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 المنافقون والمنافقات بعض من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقين ات وَلَكُ الطار رَجََّم ن رَجََّ مَ خَالدينَ فيِيه حَسبُم وَلعَلَهُ اللهَّ وَلَهُم ذَام مُقم كََّذينَ مِن قَابِنكُم كَان وَشَدَّمِ كُمقُو كانَوا, أشد منكم قوة كانوا أشد وَاكْثَرَ مَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ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 من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك والفوز وَمَا أوَاهم جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُم بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِ فَإِنَّ خيرا لهم فان يتوبوا يكون خيرا لهم وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا والاخره وما لهم في الارض من ولي Yeah.